يسمي الناس من أصيب بقصور في بدنه معاق وإن كان هذا النقص لا يعوقه عن عبادة خالقه تبارك وتعالى فما حكم هذا اللفظ شرعا فالمراد بالإعاقة هي الحبس عن شيء أو فعل وصرفه عنه أو منعه منه الظاهر جواز استعمال هذه اللفظة مقرونة بصفتها لفظا كإعاقة ذهنية أو حركية أي محبوس عن التفكير وعن الحركة أو إطلاق اللفظة مع سابق معرفة بوجه الإعاقة فشأنه الحبس والمنع فيقال محبوس عن الحركة وممنوع منها وإطلاق المحبوس مع معرفة وجه الحبس جائز ولو كان لا يحبسه عن العبادة ولا يمنعه منها